ومن اقواني فانك رفوقي يا رب النبي وقال ابراهيم رب جعل هذا البلد والنبي عشان ابراهيم وَإِنَّمَا الْبَرِينَةَ رب tí in naốc ما ومن ما في ده عشان كده All right. راجل شمال هنا اقلامه رايح ربنا المدين ربنا يسترنا والله يا راجل يا راجل يا راجل بالنيلقيموا ولا في كل الله الله قال عبدنا حمنا الله صلوا على النبي كل من جبهه يَطْمَعُ تَفْعَى فَإِنَّهُ لَمِزْ وَمَنْ نَظَر فَإِنَّكَ الهرعوين باداء موت والله اداء موتك قتيله حرام عليك والله العظيم انت انت بتموتنا يعني الاداء ده عسل تموتنا يا ساتر الله الله الله يا الله الله الله الله ولا يا حول ام اذا تمنين عارف الناس اثنين امس قولوا لي الله ما <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ما <أم> What's going on?